سورة يونس مكية من مقاصد السورة تقرير النبوة بلاد الله ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب التفسير ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لام را سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات المتلوه في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قَدَمَ صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان أَكَنَّ للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم إياه أن من عذاب الله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 ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم فأخلصوا له العبادة وحده أفلا تتعظون بكل هذه البرهين والحجج على وحد نيته فمن كان له أدنى اتعاض علم ذلك وآمن به إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعائهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض سلام وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها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 قال منكر البعث الذين لا يرجون توابا ولا يخافون عقابا جئي محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهوأنا قل لهم أيها الرسول لا يصح أن أغيره أنا ولا أستطيع بالأول الإتيان بغيره بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إليه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 تخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب وما كان الناس إلا امه واحدة فاختلفوا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 وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جذب وبؤس أصبهم إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء فكيف يفوت خالقهم وسيجازيكم الله على مكركم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 كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الادله والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يدعو جميع الناس الى جنته التي هي دار السلام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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئات التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة وتغشى وجوههم ذله وهوان ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم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 فالله شاهد وكفى به انا لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نامركم بها وانا لم نشعر بعبادتكم هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أنضت من عمل في حياتها الدنيا وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم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 كالنطفه من الحيوان والبيضة من الطير ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات فسيجبون بأن فاعل ذلك كله هو الله فقل لهم افلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم فماذا بعد معرفه الحق غير البعد عنه والضياع فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجليل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون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 فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ قُل لَّهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ هَلْ مِن بَيْنِ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن يَرْشِدُ إِلَى الْحَقِّ قُل لَّهُمْ اللَّهُ وَحْدَهُ يَرْشِدُ إِلَى الْحَقِّ فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه اولى بأن يتبع أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا ان يهديها غيرها فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا وما يتبع أَكْثَرُهُمْ إِلَّا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 قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل أن يقول هؤلاء المشركون إن محمد صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله قل أيها الرسول ردا عليهم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 وربك أَعْلَمُ بالمفسدين ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عنادا وَمُكَابَرَةً حتى يموت وربك أَيُّهَا الرسول أَعْلَمُ بالمسرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم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 ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم ام على الله تفترون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني عما من الله به عليكم من انزال الرزق فعملتم فيه باهوائكم فحرمتم بعضه واحللتم بعضه قل لهم هل الله اباح لكم تحليل ما احللتم وتحريم ما حرمتم ام انكم تختلقون عليه الكذب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 إن الله لدو إفطال على الناس بامهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه وما يغيب عن علم ربك وزن درة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من اهوال القيامه ولا هم يحزنون على مفاتهم من حضور الدنيا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 قال إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الارض واي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقه إلا الشك وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت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 خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين اظهركم وشق عليكم تذكير بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون فاحكموا أمركم واعزموا على اهلاكي وادعوا الهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما ثم بعد تدبيركم لقتل انضوا إلي ما تضمرون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 فلما جاء فدعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهم السلام قالوا عن آياته الدالة على الصدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أَسِحْرٌ هذا وَلَا يفلح الساحرون قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر كلا ما هو بسحر وإني لاعلم لا أن الساحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعطيه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 ويكون لك أنت ولأخيك الملك وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقررين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون لقومه جئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن لها فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا جَاءُوا فِرْعَوْنَ بِالسَّحَرَةِ قَالَ لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَثِقًا بِانْتِصَارِهِ عَلَيْهِم اطْرَحُوا أَيُّهَا السَّحَرَةُ مَا أَنْتُمْ طَارِحُونَ فَلَمَّ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا طَرَحُوا مَا عِندَهُمْ مِنَ السِّحْرِ قَالَ لَهُم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي أَظْهَرْتُمُوهُ هُوَ السِّحْرُ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 بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها وانه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل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 وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ عَلِيهِمَ السَّلَامِ أن اختارا واتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله وحده وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس واتوا بالصلاة الكاملة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 بل استعانوا بها على الاضلال عن سبيلك ربنا امح أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنون إلا حين يشهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ويسترنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جوزه سالمين فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء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 وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولقد بَوَّأْنَا بني إِسْرَائِيلَ مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فإن كنت أيها الرسول في التياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدون من نعته في كتابهما لقد جاءك الحق الذي لا مريت فيه من ربك فلا تكونن من الشاكين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين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 الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشهد العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الايمان فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين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 لأن الله غني عن طاعة عباده ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده فالله لا تضره معصية عباده ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين